ياأَه الذي نَ آمَنُاتَّق اللهه حَقَّ قاتِهِ وَلا تمثَُّ إِلاا وَأَتُم مُسلِمونون يا أيّه النَّ سُددَّقُ رَبَّكُم الذي خَلَقَكُمْ مِن نَنفسْسِ وَاحِدَ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوجَهَا وَبَثَ منِنْهُمَا لجالًا كثير وَونِساء وَاتَّقُ اللهه الذي تَساءلونَ بههِ وَالأَرْحَم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 أسأل الله أن يوفقكم وأن يزيدكم علما ورفعة في هذه الدروس سنذكر موضوعات أخرى من موضوعات علوم القرآن وهي كثيرة لكن نختار أبرزها وأشهرها والتي يذكرها العلماء عادة في مصنفات في علوم القرآن وموضوعنا في هذه الليلة هو موضوع عظيم وهو موضوع جمع القرآن الكريم في السوداش الأول ذكرنا في بداية الدروس أن القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وذلك بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلام وذكرنا في تعريفه الاستلاحي أنه المتعبد بتلاوته والمكتوب في المصاحف والمنقول إلينا بالتواتر والمعجز بأقصر صورة فيه وذكرنا أن العلماء منه من يزيد منه من ينقص على هذا التعريف والمهم أن التعريف يكون له حدود واضحة يكون فيه إيجاز ولكن دون, دون نقص ودون تقصير فيجب أن يكون التعريف عمماً كل تعريف يجب أن يكون جامعاً مانعاً جامعاً أن يجمع كل المتفرقات ويجمع كل ما يدخل تحت هذا التعريف بكلام موجز ويكون مانع أن يمنع من دخول غيره فيه ف عرفنا إذن الخرغان العظيم وأنه أيضا مقرؤ بالألث ومحفوظ في الصدور ومن ذلك أيضا أنه مكتوب في المصاحف وهذا الذي يهمنا فنسأل سؤالا نفتتح به هذا الدرس وهو كيف وصلنا القرآن؟ نحن الآن في القرن الخامس عشر فكيف وصلنا هذا القرآن ومتى كتب وكيف كتب نعم إذن وصلنا بالنقل أي أنه نقل إلينا بالتواتر ولكن الذي سنبحثه الآن هو بداية كتابتي متى جمع وكيف جمع ولماذا وماذا وكيف جمع في مصحف واحد ومن هم الذين جمعوا وما هي قصة الخراءات وما هي قصة الأحرف السبعة وما الفرق بينها وبين الخراءات وما هو الرسم العثماني أصلا فهذه أسئلة يطرحها طالب العلم ليصل بها إلى حقيقة هذا القرآن وكيف وصل إلينا بالتفصيل إذ أن الشبهات قد تعلقت بهذا الموضوع كثيرا ودخل منه اعداء الإسلام فشككوا بعض من ليس له حظا في هذا الدين وفي العلم فشك في دينه بسبب ما زخرفوا له من القول وما بثوه من الضلالات ومن الافتراءات فا اهم موضوع به عن هذه الاسئله هو موضوع جمع القرآن والمراد بجمع القرآن عند أهل العلم واحد من معنيين المعنى الأول أن الجمعة هو الحف والمعنى الثاني هو الكتابة في مكان واحد المعنى الاول قلنا الجمع الذي يراد به الحفظ و يدل عليه قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانه فهذا فيه إن علينا جمعه وقرآنه قد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزل شدة كان يحرق شفتيه يعالج يعني يخاف أن ينفلت منه فهذا يكون شديد عليه يريد أن يحفظ ويكرر ويعيد ويحرك شفتيه لحفظه وخشية التفلت منه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إنا علينا جمعه وقرآنه فهنا قال ابن عباس جمعه أي في صدرك قال وقرآنه ثم تقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال فاستمع وأنصد ثم إن علينا بيانه أي أن نبينه بلسانك وفي لفظ علينا أن نقرأه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل استمع وأطرقا أي انتبه انتباها شديدا فإذا انطلق جبريل قرأه كما أقرأه كما وعد الله عز وجل وبنفس هذا المعنى نزل قوله سبحانه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما فالصادق الأمين عليه الصلاة والسلام قد بلغ ما أوحي إليه بلا زيادة ولا نقصة كما قال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ فأول الحفاظ للقرآن ولا ريب ولا شك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان جبريل عليه السلام يعارضه إياه في كل عام مرة في وذلك في شهر رمضان كما جاء في الحديث وقد عارضه إياه في العام الذي توفي فيه مرتين وفي ذلك ما أخرجه الإمام البخاري رحمة الله عليه بإسناده عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي وعن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه جبريل في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فالرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة وهذا الأثر عن ابن عباس أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيما وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث على حفظ القرآن وكان يفاضل ويمائز بين أصحابه بحفظ القرآن ويقدم في الصلاة الأكثر حفظا بل عند دفن الموتى يعني عند دفن الشهداء في الغزوات كان يقدم أكثرهم أخذاً للقرآن وكان يرغب ترغيباً عظيماً في حفظ القرآن وتدبر معانيه وتلاوته في أحاديثة كثيرة لعلها لا تخفى على شريف علمكم والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يتنافسون في حفظ القرآن ومزداق ذلك قوله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم لذلك وجد شماعة من حفاظ الصحابة وهم كثر وليس بالقلة كما يظن البعض بل كانوا كثر وكانوا يحفظون القرآن ويدل على هذا أنه قد قتل يوم اليمامة في عهد أبي بكر رضي الله عنه قتل سبعون من القراء والقراء في ذلك العهد وفي السنة القراء هم الحفاظ وقبل عهد أبي بكر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أيضا يعني قرابة هذا العدد أو مثله يعني سبعين ارسل 70 فقتلوا في بئر معونه وقد جاء وقد يعني جاء في الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قد بقي شهرا يدعو على هذين الحيين رال وذكوان فبقي يكنت ويدعو عليهم شهرا بسبب قتلهم لاصحابه من الحفاظ الروايات في تحديد وفي تعداد الحفاظ قد تكاثرت والأئمة قد ذكروا أن من نص عليه باسمه في السنة قد روى البخاري رحمه الله ثلاث روايات إذا جمعنا هذه الروايات المختلفة وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على سبعة من الحفاظ وهم عبد الله ابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وسالم رضي الله عنه قد قتل في اليوم اليمامة هو مما من السبعين الذين قتلوا في ذلك اليوم في عروب الردة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وأقرأوا الصحابة وأحفظهم لكتاب الله عز وجل وأفقاؤهم له وزيد بن ثابت وهو الذي سيمر معنا في قصه جمع القران أن حضوره كان في عهد ابي بكر وفي عهد عثمان ايضا وهو الكاتب للمصحف في هو الجامع له وهو كاتب في عهد ابي بكر وهو ناسخه في عهد عثمان كما سياتينا باذن الله في التفصيل وابو الدرداء وايضا ابو زيد ابن السكن قال أنس بن ملك أحد أعمامي فهؤلاء سبعة ابن مسعود سالم أولى أبي حذيفة معاذ بن جبل أبي بن كعت زيد بن ثابت أبو الدرداء وزيد وأبو زيد بن السكن وقبل هؤلاء ولا شك يوجد الخلفاء الرشيدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا وكذلك امهات المؤمنين وخاصة عائشة وحفصه وام سلمة واشتهر كثير من الصحابه بالقران وبالحفظ القرآن ثم بعد ذلك بعد عهود الصحابه ومع تتابع الفتوحات الاسلاميه وانتشار الصحابه في الافاق فكانوا يعلمون الناس أمور دينهم ويحفظونهم كلام ربهم ويبينون لهم معانيه وما فيه من الحكم والأحكام وبسبب هذا تربى على أيدي الصحابة أجيال من التابعين بل من أفاظل التابعين الذين عرفوا بالاعتناء بالقرآن العظيم وبضبط قراءاته وألفاظه وبإتقانها وهم كانوا المعلمين لمن بعدهم من أتباع التابعين وفي عهد التابعين وضعت القواعد والأصول وصار بعض التابعين أئمة يقتدى بهم ويرجع إليهم فعمما هذا هو المعنى الأول لجمع القرآن وهو حفظه في الصدور وهو موجود إلى هذا العصر وحفظ القرآن هو من خصائص هذه الأمة والحمد لله رب العالمين وإلى الآن آلاف لم نقل أكثر يحفظون القرآن في كل عصر وفي كل مكان والحمد لله رب العالمين وهذا لا يحلم بمثله أهل الكتاب فالله عز وجل قد تكفل بحفظ هذا القرآن كما قال سبحانه إنا نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون ولو ضعف المسلمون في زمن من الأزمان وابتعد أغلبهم عن القرآن وعن هدي القرآن فلا يزال من هذه الأمة عدد لا بأس به يعتني بالقرآن ويحفظ أبناءه القرآن ويهتدي بهدي القرآن قد ينقصون في مكان قد يزيدون في مكان آخر على حسب الحال والمهم أن الله عز وجل قد تكفل بحفظه وبعناية وبالعناية بكتابه وألهم الصحابة فمن بعدهم إلى يوم الناس هذا هذه العناية وهذا الاهتمام بالقرآن النوع الثاني أو نقول المعنى الثاني للجمع هو كتابة القرآن وتدوينه وهذا الذي سنأخذه بالتفصيل بإذن الله عز وجل وتفصيل ذلك أن الجمعة قد مر بثلاث مراحل المرحلة الأولى كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أي أن القرآن كتب ودون في عهده عليه الصلاة والسلام والجمع الثاني أو المعنى الثاني للجمع هو ما جاء في عهد أبي بكر رضي الله عنه الصديق فهذا الذي جمع هذا العهد والذي جمع فيه القران الجمع الحقيقي والجمع الثالث هو ما كان في عهد عثمان ابن عفان رضي الله عنه والشيء الواحد لا يجمع ثلاث مرات هذا يعني لا يعقل أن نقول أن هذا جمع ثلاث مرات ف لذلك المراد بالجمع قد يختلف من مرحلة إلى أخرى يعني المعنى معنى الجمع ليس هو نفسه في كل مرحلة فالجمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو معناه كتابة القرآن وتدوينه ولا يعني أنه في مكان واحد بل كان مفرقا في أماكن عديدة وفي وسائل مختلفه كما سنبينه بعد قليل ان شاء الله قد اتخذ الرسول الله عليه وسلم عددا من الصحابه فكان اذا نزل عليه شيء من القران امر احدهم بكتابته وتدوينه وقد عرف بين الصحابة واشتهر أن هؤلاء هم كتاب الوحي وقد صحت الرواية حن أفضل الكتاب وأعلاهم درجة وأكثرهم أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابة هم علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ومعاوية بن أبي سفيان وقد كتب أيضا الخلفاء الأربع وقد ذكرنا علي منهم ونزيد عليهم أبو بكر وعمر ووثمان كانوا يكتبون الوحي لكن ليس كعلي وعلي والذي كان يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتابه وكذلك مع الخلفاء يوجد المغيرة رضي الله عنه بن زبير بن العوام وعبد بن العاصل ونحن نعلم أن العرب كانوا أميين أي لا يكتبون ولا يقرؤون وهذا الغالب لكن يوجد كثير من الناس كانوا يكتبون ويقرؤون لكن الغالب لا لذلك عرفوا بقوة الذاكرة وبقوة الحذب بسبب أنهم كانوا يعتمدون على الحفظ دون غيره روية عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الشيء يدعو بعض من كان يكتبه فيقول ضعوا هذه في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا ولم تكن أدوات الكتابة حينها ميسرة للصحابة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول انضعوا هذه في الصورة التي يذكر فيها كذا وكذا فيشير إليهم إلى الصورة التي ستكتب فيها هذه الآيات التي نزلت ويشير إليهم إلى السابق واللاحق يعني ما أين ستكتب تحديدا والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وجزاهم الله خيرا على ما فعلوه وما قدموه لهذه الأمة قد كانوا يكتبون على كل ما أتيح لهم فكانوا يكتبون على جريد النخل جريد النخل سمي في الأحاديث بالعصب جمع عاسيم والعصب هي جريد النخل فكانوا يكتبون على العصب يأخذون الجوج العريض من النخل ويكتبون عليه ويكتبون على اللخاف وهي جمع لخفة واللخاف هي الحجارة الدقيقة فكانوا ينحطون عليها القرآن وكانوا يكتبون أيضا على الرقاع من الجلد أو الكاغذ لكن الجلد هو الأكثر جلد الشيات أو جلد, جلد الأنعام عموما فكانوا يكتبون عليه بعد أن يجف وكانوا يكتبون على العظام أيضا عظام البعير أو الشاد إذا جفت كتبوا عليها وفي الأحاديث تسمى الأكتاف كانوا يكتبون على الأكتاف وكانوا يكتبون على الأكتاب وهي جمع قتب وهو الخشب الذي يوضع على ظهر البعير ليركب عليه وانظر كتبوا على النخل وكتبوا على الحجارة وكتبوا على الجلد وكتبوا على العظام وكتبوا على الخشب فأنظر رحمك الله كيف كانت عنايتهم شديدة بالقرآن وكيف أنهم لم يهملوا بسبب أو بدعوى عدم توفر الوسائل بل اجتهدوا اجتهادا عظيما واستفادوا بكل ما أتيح لهم وذلك كله خدمة لكتاب الله عز وجل وحفاظا على أهم مصدر من مصادر الإسلام وهو المرجع الأول للمسلمين وقد أجمع العلماء قاتبة أن هذا الجمع كان مرتب الآيات وأما السور ففيه الخلاف وقذلك أجمع العلماء على أن هذا الجمع لم يكن في مصحف واحد فلذلك كما نرى جلود وجريد النخل والحجارة إلى آخره هذه كلها متفرقات لم تكن في موضع واحد لذلك قال زيد بن ثابت رضي الله عنه قبض النبي صلى الله عليه وسلم وقد ولم يكن ولم يكن القرآن جمع في شيء لذلك فالخلافة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض والقرآن محفوظ في الصدور ومكتوب في صحف متفرقة ولم تدعو الحاجة إلى تدوينه في مصحف واحد وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام كان يترقب نزول الوحي من حين لآخر فلعله يأتي ما ينسخ ما نزل قبل فلم يأمر أحدا بجمع القرآن حتى وافته المنية ولم يؤمر هو ولم هو يأمر ولم يأمر لم يأمر من الله عز وجل ولم يأمر أحدا من الصحابة إذ أنه لا يدري متى سينتهي نزول القرآن قال الإمام بدردين الزركشي رحمه الله قال وإنما لم يكتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مصحف لألا يفضي إلى تغييره في كل وقت فلهذا تأخرت كتابته إلى أن كمل نزول الوحي بموته صلى الله عليه وسلم وقال الخطاب محمد الله إنما لم يجمع صلى الله عليه وسلم القرآن في المصحف لما كان يترقبه من ورود ناسخ لبعض أحكامه أو تلوته فلما انقضى نزوله بوفاته ألهم الله الخلفاء الرشيدين ذلك وفاء بوعده الصادق بضمان حفظه على هذه الأمة فكان ابتداء ذلك على يد الصديق بمشورة عمر رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم إذن هذا هو الجمع الأول أخذناه بمعنى يي فإما أن يكون جمع في الصدور بمعنى الحفظ أو بمعنى الكتابة والددوين وأخذنا أن هذا كان الكتابة يعني مبدأ الكتابة كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إما بأمر منه عليه الصلاة والسلام لكتاب الوحي وإما بأمره تصرفات فردية كانوا يكتبون القرآن على كل ما أتيح لهم وذلك خدمة لكتاب الله عز وجل وحفظاً لهذه الآيات وهذا الجمع الأول بقي الجمع الثاني وهو جمع القرآن في عهد أبي بك وهذا الذي سنفصل فيه والجمع الثالث وهو الجمع في عهد عثمان رضي الله عنه فلذلك نترك هذا ان شاء الله للمرة القادمة فشكر الله لكم حسن إنصاتكم وبارك الله فيكم على صبركم والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن كان له سؤال فليتفضل وإلا تركناكم على خير وإياكم جزاكم الله خيرا جميعا أتيكم بارك الله شميعاً.